ليلة ظاهر نامت الناس وانساهي <تصفيق> يا نسيم قل ليلة ظاهر نامت الناس وانساهي قلبي <تصفيق> <تصفيق> يزاب كلموني الحبايب عالموني ليتهم لو انصفوني في منامي حلموني كل انسان بي حبيبو الا زاد لهي انت عارس ايه يصيبو هل يصح ترجع تسيبو باني يوم رح ليلة ولا والصباح عدوي سهل. شلت نومي وصابري جلة زورني مرة في المحلات يا نسيم قل لي لازاهر ليل ازاهر ليل ازاهر ان يوم رحلة ولا والصباح عجمي استهلة شلت نومي وصابري جلة زورني مرة في المحلة يا حبايب آخر ليلة لرؤية النعسة وكحيلة يا حي ليلة أشكرهم در الجميلة يا نسيم قل ليل أزاهر ليل أزاهر ليل أزاهر للسماء روها فتحوا بي والخدار سلا ابن الصفار اصفر جاي وفي ليتهم لو كانوا بروحي الغرام دهوه وهو من زمن ادم محوة استكن في قلبي جوا اعرفوه من جهوة يا نسيم قل ليل ازاهر ليل ازاهر ليل ازاهر نسيم يقول للازاهر نامت الناس وانا